1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. console إِنَّ حَوْلَهُ لِمَن يُرِيدُ وَمِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تستخذوا منه ذَرِ يَا تَمَنَّ حَمَلَ مَا نَعْنُو إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِشْرَاقِ إلَىٰ فِي الْكِتَابِ لَتُبْدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً وَالتَّيِّنِ وَلَتَعْلُونَ فإذا جاء وعد أولاهما برتنا عليكم عبادا لنا كان سخلاً ضياء، وكان وعداً مفعولاً.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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول لا ينجا اوعدا اختر في الياس او جو كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مروة وليتذبروا ما ولو تذيرا حَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُسْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّا عَلِكَ كَثِيرٌ حَصِيرًا إِنَّهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى مَا مَعَثَ وَإِذَا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسكوا فيها فحق عليها القول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب خافيرا فصيرا من كان يريد العجل سعجل ما له. ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء ما له مد من ومن أراد آخرة وسعى لها سعيها وهو لا تجعل من الله إلا أن أخاف تقول زمزم وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاكَ وَقَضَى رَبُّكَ فالكبر أحدهما أو كلاه ما ربان صغير ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا وما حقه والمشتين ومن السبير ولا تبدل تبديرا إن إِنَّمَا الْجَنَّةُ الْعَجَّازُ وَالشَّيَاطِينُ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِمْ وَإِنْ مَا تُرْضَنَّ عَنْهُمْ فَتِقَاهُ رَحْمَةٍ نَرَوْنَ بِكَ سُجُودًا لَهُمْ قَوْلَ وَلَا tangéli akana vol lo la tan I là on ou وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَى الْمَالِ وَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشْرِفْ فِي القتل نَوَكَنَ مَوْفُرًا وَلَا تَقْرَضُ مَا لِيَدِمِّ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّةً وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطات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 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهما ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن ورق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند رب 119. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واستخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذذكر كروا وما يزيدهم إلا.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 وَإِذَا تَذَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَادَ أَذْفَارِي نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى IZ YASTAMI'OON AILAYKA WA IDHUM NAJAA'OON IDH YAQOOLOON MA LIMOON IN TATTABI'OON ILLA انظر كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا فلا يستطيعون وقالوا كل عباده يقول الذي هي أحسن إن الشيطان يزغو بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يرحمكم أو يش وما أرسلنا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا عَطَاءَنَا الَّذِينَ ولا بعض وآتينا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربه ملؤه لا تأيهم أقرض ويرجون رحمة ما سووا يخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضور. وَإِنَّمَا طَوَيْتُ إِلَّا نَحْنُ مُلِكُوا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب نصف وما منع في الآيات إلا أن كذب بها الأولون وَأَثَيْنَا ثَمُودًا فَطَمِعُوا بِصِرَاتِهَا فَطَغَوْا بِهَا وَمَا نُبْصِيلُ بِالآسِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِكَ وَمَا جَعَلْنَا نُورَهُ يَلَكِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِي مَثَلِ النَّاسِ جاء رتل ملن و تسل قران فما يزيدهم إلا كبيرا وإذ قلنا للملائكة يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي ولا ارى ايتك هذا الذي كرمت علي لا ان افرت يوم القيامة نذل يسهو إلا قليلة. <تصفيق> قال هذا فمن تبعك منهم فإن ناجاهنا ما جزاءكم جزاء أمم كورا والكذب من استطعت منهم Bisauotikkaa ja luvaa heille, biquailikkaa ja rujikkaa ja luvaa heille, هم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلِيمُ السُّلْطَانِ وَكَفَى <تصفيق> ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضلك إنه كان بكم رحيما وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِنَّ 114. وكان الإنسان كفورا 115. أفأمنتم فبكم جانب البدل أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لَكُمْ تجدوا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَّةً أُخْرَى فَيَوْمَئِذٍ عَلَيْكُمْ قِصَاصٌ مِّنَ ٱلرَّيْقِ فَيُقْرَضَكُمْ ٱلْقَوْمُ ۚ لَا تَجِذُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيرًا ولقد كرمنا بني أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ ورزقناهم ورزقناهم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ورزقناهم بِهِ وَأَنبَتْنَا بِهِ مَا اخْمَعْ بِمَا عَلَّكْتِ رِمَّنَّ خَلَقْنَا نَسَطْ قِيلا وَلَقَدْ كرمنا بني اتَمَنَّحْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَتَضَلَّ مَعَهُمْ وَتَضَلَّ مَعَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِن مَنْ قَالَ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم فَاتَّقُوا الظُّلْمَ إِنَّهُ مَعَ خلقنا نَحْنُ يوم ندعو كل بإمامهم مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ فَأُزْلِكَ يَقْرَأُ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُ نَقِيرٍ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل تبيلا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ فَأَنْتُمْ عَنْهُ مُنْأَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ لَقَدْ كِتْتْ تسركن إليهم شيئا قليلا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 وَإِن كَذُلَيْسْتُمْ لَسَتَفِزُونَ كَمِنَ الْأَرْضِ وَلَيُرجُكُم مِّنْهَا وَإِذًا لَا يَلْفَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلا غسق الليل وقرآن الفجر so mm -hmm. وَza an na la in وَمَا ni وَإِذَا panaأَ يروا كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهل لا سبيله، ويسألونك عن الروم. قل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل ولئش إن لنف هذا النفل الذي أوحين إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن قضله كان عليك كبيرا olla إن اجتمع في الانواج ولا كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صروا افنال في هذا القرآن من كل مخل فأبى أكثر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض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 أو تسقط السماء كما زرمت ولينا كسفاً أو تأتي بالله ولينا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن ذُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حتى إلا علينا كتاب نقرأه قلت سبحان هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِذْ جَاءَهُمُ الهدى إلا وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ إِنْ كَانُوا يَنصُومُونَ نُطْمَئِنُّ مِنَ قل كفاز الله شهيدا بيني وبينكم إن خوفيرا توصيرا ومن يمد الله فهو المفتاد وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لهم أولياء من دون. يوم يوم القيامة على جمهم وضموا وقم ما هوهم جهنم. كلما خبث زدناهم تعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا اذا كننا ظمأ ورفسنا اننا لم نفعون خلقا جديدا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 قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية إنصاف. وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات أَن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال يَا أُقْفُ فَقَلَّ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا أُظُنُّ أَلَا لَنَقْضِي عَلَى الْبَشَرِ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا أُولَئِكَ إِلَّا رَبُّ قُمْ أن يستفزهم من الأرض فأضرطناه اقُلْ مَا مِنْ دَخِيلٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ سِكُونٌ أَرْطَفَ إِذَا وَالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَفِي الْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَمْرُكَ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ وَلَنَا يَذْكُرَ عَلَّمْنَاهُ التَّلَاوَةَ فَهُوَ قَارِعٌ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان تجدى ويقولون سبحان ربنا إن كان نال مسولا ويخرعون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأثمان ولا تَجْهَرُوا بصلاتك ولا تخاف بها السَّامِعِينَ ۚ إِنَّ وقل الحمد لله الذي لم يستخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا